「لغه القران وخير نبيك سكناها الروح كما امك」「لغه ل a تعد ا ل ع و اعوذ رايات ا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب و المتقيم و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى آ ل ه وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من ت ب ع ه ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم د ي ن أ م ا بعد عن ا أ س ئ ل ة أ و ل ا في كم موضعين تنوب الالف ف عن ت ح نوب الألف عن ا ل ف ت ح ل أ س من ا ء الخمسة دفع بك أ خ ا ك حماك ثلاث جمله ثاني المثل للاسماء ا ل خ م س ة بحال النصب ب أ ر ب ع ة أ م ث ل ه مثل ا ل أ ش م ا ء ا ل خ م س ة في حال النصب ب أ ر ب ع ة أ م ث ل ه ر أ ي ت اباك مقبلا ب ا ر ب ع ة أ م ث ل ه سمعت اباك يتكلم باربعه امثله ان اخاك من تجده عند الشدائد لانه يجب ان يكون هناك و ي ب ان يكون هناك ويجب ان يكون هناك ويجب ان يكون هناك و ي ج ك ان يكون هناك تلك ا ل ل ا ج اولا أ ج م ع المفردات ا ل آ ت ي ة جمع مؤنثين س ا ل م ا وهي ا ل ع ا ق ل ة ا ل ع ا ق ل ا صح ف ا ط م ة ف ا ط م ه س ع د ة السعدايات المدرسه اللهات, اللهات. الحمام ذكرى ذكريات ثانيا ضع كل واحد ي ن من جموع ا ل ت أ ن ي ث الاتيه في ج م ل ة م ف ي د الآتية مفيدة بشرط أ ن يكون في موضع نصبين واضبطه بالشكل وهي العاقلات ن الفاطمات إلى الفور حمام حمام فاطمه ا ن ا م ر ف و ه فان ف ا ط م ا ت في الحمام فيما ع سعدايات قل فيما خرجت ا ل س ع د ي ا ت ن م ر ف و ع ر ه سعدايات ي ت س ع د م سعدايات ي ت ضد د ا ل س ع ا ل م د ر ش ا ت كانت ا ل م د ر ش ا ت في ن م ط و هذا مرفوع المدرسات هو رحل مرفوع المنصور س المدرسات ت في ندر ا في ندوه ر ا ل و اللهوات ت إن اللهوات ا ت ت م ل ه ب كل الحامض يؤذي اللهواتي ذكريات قضيت مع شيخي ذكريات ط ي ب ة ثالثا الكلمات ا ل ا ت ي ة مثنيات فرد كل واحد منها إ ل ى مفرده ثم أ ج م ع هذا المفرد جمع مؤنث سالما واستعمل كل واحد منها في جمله م ف ي د ة وهي الزينباني زينباتي زينباتي خرجت الزينبات لازم نعم الجملايان الحملايان ك ل تتحدث الى المستشفى الكاتبتان ة ي أ ر د ا المفرد الكاتبات ة ل ك ا ب ة الكاتبات ة جمله مفيده التقت ك ا ب يكتب ة ت كيف يمكن أن ا ل ك ا ت ب ة في مؤتمر ر س ا ل ة تاني رشالات. رشالات. رساله رساله رسالات في ج م ل ة وزع ل وزع وزع ا حمراء ي وزع وزع و حمراء و ن ي انا اندرس اني ا ب ت ل ي ا عنيفتها ني ي ب ت ل ي ا عنيفتها ما و أ م ر ي ك ا فتكون ع ل ا م ة ل لنصبي ف ا ل ت ث ن ي ة و ا ل ج <pew> ع ي <filho> ليا اتكون ع ل ا م ة ل لنصب في ا ل ت ث ن ي ة والجمع موضعين و أ ق و ل قد عرفت المثنى فيما مضى وكذلك قد عرفت جمع المذكر ا ل س ا ل ي و ا ل آ ن نخبرك أ ن ه يمكنك أ ن تعرف نصب الواحد منهما ب و ج و د الياء في آ خ ر ه والفرق بينهما أ ن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا و ل ي ا ء في جمع ا ل م ذ ك ر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا فمثال المثنى ناظرت عصفورين فوق ا ل ش ج ر ة ناظرت عصورين فوق ا ل ش ج ر ة ونحو اشتراء ب كتابين لي و ل أ خ ي فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به و ع ل م ة ن ص ب ه إ ل ي ه المفتوح ما قبلها عصفورين كتابين منصوب ل ك م ن ه مفعولا به وعلامه ن ص ب ه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها ل أ ن ه مثنى والنون ع و ض ا عن التنوين في الاسم ا ل م ف ر د على المثنى نظرت عصفورين ي فوق ا ل ش ج ر ة اشترى لي ابي اشترى ابي كتابين و م ث ا ل جمع المذكر السالم إ ن المتقين لا يكسبون رضا ربهم ونحن نصحت المجتهدين ب ا ل إ ن ك ب ا ب على ا ل م ذ ا ك ر ة فكل من المتقين والمجتهدين منصوب ي ك و ن ي ه مفعولا به و ع ل ى م ه نصبه ا ل ي ا المكسور ما قبلها المجتهدين دين دال ا م ت ق ي ن و ع ل ى م ه نصبه ا ل ي ا المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها ل أ ن ه جمع و ذ ك ر سلم ا والنون ع ي وضع ن التنوين في الاسم ا ل م ف ر د قال المؤلف رحمه الله نيابه حذف النون عن الفتح حذف النون تنوب عن الفتح نيابه حذف النون عن الفتح قال و أ م ا حذف النون فيكون على متل النصب في ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة التي رفعها بثبوت النون و أ ق و ل ق د عرضت ا مما سبق ما هي ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة يا أ خ و ك ويا أ خ و ك و ا ل آ ن نخبرك أ ن ه يمكنك أ ن تعرف نصب كل واحد منها إ ذ ا وجدت النون التي تكون على م ت علامه, علامة الرفع محذوفه ومثالها في ح ا ل ة النصب قولك يسرني أ ن تحفظوا دروسكم الشهد ا و ن ت ح ف ظ و ا دروسكم ونحو يؤلمني و من ا ل ك س ا ل ة أ ن يهملوا في واجباتهم أ ن يهملوا فكل من ت ح ف ظ و ا ويهمل و فعل ا ل ن ظ ا ر ة منصوب ب أ ن و ع ل ا م ة ه ن ص ب ي ة حذف النون وهو الجماعه ف ع ل مبني على السكون بمحله نصب ع ن ي ي ق و ن يؤلمني و المضارع إ ل ى اخره ومن ا ل ك و ش ا ن ا ل ش ج ا ر المشهور ان ه ذ ا حرفه ومصدر المنصب يهملوا منصوبها و ع ل ا م ة ه ن ص ب ي ة حذف, حذف النون أ ص ل ه ا يهملونه ولكن لما أ دخل ع ل ي ه ا الناصب أ ن أ ح ذ ن ا ه ح ذ ن ا النون يقول أ ن يهملوا ايوه ا ي و تحفظوا دروسك م اصغرها تحفظون منها ويهملوا فعل المضارع منصوب ب أ ن ه علامه د ن و س باحدها ل ن و ن وهو ا ل ج م ا ع ة ف ع ل مبني على السكون في محل رفع وكذلك المتصل ب أ ل ف الاثنين معوا يا سروني يا أنت نال رغباتكما يسرني أ ن تنالا هذا اذا مثنى تنالا ولكن هنا ورها النوم ا ل ح ذ و م ة أ ن تنالا رغباتكما والمتصل بيا المخاطبه نحو يؤلمني أ ن تفرطي في واجبك أ ن تفرطي ي هذه أ ص ل ا تفرطين لكن هذه ن و ع ه ن ا تحذفت ل أ ن ه ا تخلى الناصب عن لا تفرطي ي أ ن تفرطي ي يعني تفرطينها و ت ف ر ط ي أ ن تفرطي ي في واجبك وقد عرفت كيف تعرفهم ا وعلم ه بركاته ذ ا سبحانه ا قدري ربك رب ل ز تعبين سبحون س و ا ا المصارين والحمد لله بان ل ل ع ا م ي وعلم بأن الجمع والمثنى نصبوهما بالياء حيث عنا والخمسه الافعال نصبها ثبت بحذف نونها اذا ما نوصبت なぜなら。<音楽>